فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن, وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن